ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فأوفر لنا ثنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأبرار